قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل لله وإناه إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع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 17. يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثرا الذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو Allah is the best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 وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نتين